أن يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله أنزل بعلم الله هل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبقون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وَحَابِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ وَحَابِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ وَمِن قِبَلِهِ كِتَابٌ مُّسْتَقِيمٌ وَرَحْمًا أُولَٰئِكَ وَمَن يَكُفُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مُعْدُوهُ فَلَا تَكُفِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَضَلَّ مِمَن شَرَعَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا هُنَاكَ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبرونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون